بسم الله الرحمن الرحيم. آَلِفِ الَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ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 جهنم من الجنة والناس أجمعين بذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما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 وَالْمَاءُ وَنُزُلَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَنْ مَنْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أن